ولونهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم ومن مَتُمُّ قَتَصِدُ وَكَفِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ